بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان نون والقلم وما يسطرون چند پیتک لسرطای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماره انچوار ده پیتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجازو مز نیو گرنجی قرآن کلتوانه هیچ کز دانیه بو پیتانه کته بچی آوا بیوی ند دابنید براد دیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب نوا بو او مبستا به گمان ندوانن هر وحا چندها نیه نیتریشی زانا کان لهند چی دواون هندیشی شان وتو یانا هر خدا خو ی زانایا بنهینی او پیچانا سوین بفه نو سو او وای کدی نو سن امسن خورنا نشانه نرخی خو اند نو زانسترا ما انت بنعمه ربک بمجنون ای پیغمبر توبهوی ناز او نعمت پروردگار توا دوری دل وَاِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ بِگُمَانْ پَادَاشْتِ چِنَّ بَرَا وَبَوَتُو آمَادِهَا وَاِنَّ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُ بِصِرُ وَيُبِصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ براستی تو لسر روشتو خوی چی زور جوانو سرنجام تو دبینی تو دزانی تو آوانیش دبین نو دزانن شیتی بکم تانویا. این ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله و اعلم بالمهتدین. بر پروردگارت خوی دزانیت چه لربازی اولای داوو جمراب وا چهش ری بازی هدایت او ایمانی کرت و تبرو راست الگل خدا دا. فلا تطع المكذبين وادو لو تدهن فيدهنون. توهر بقسي بقصي مك أنا مككبا وريان باتونيو برنامجي توه بدره دزانن أو أنا كتون نرمي بنوينيد إن جاء أوانيش نرمي بنوينن. ولا تطع كل حل في هم ما زم الشاء بنميم بغسي هم اوانا مك كزور سوين دخون وزور سوكو ريسوان اوانيك بشوين عيب وعار ددقرينو دوزماني دكنو فتنه دجرنو حزيان لاشوبا من ناعن مُعْتَدٍ معتد اثيم زورت جي خيرو تشاكنو دازريجي داكنو قناه انجام دادنو بيلان دا جيرن عتل بعد ذلك زنين ان كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لهمان كاد دا يسكتالو روشنا شرينونا كسبة شوبا وقناديارن اريا كان بودنا زيت كهندك ماله سامان وكريها كاتيه قايته كاني اي مي بصر دادخ كندريتوا ببا كانه دليت اما داس تاني بيش وكانه اما بصر هاتي سنسمه على الخرطوم ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. امسرنا جاملوتي داخ دكينو سرلوتي الرج دكين براسي اما او خل كمان تاخي كردوا هروك خا وناني باخه كمان تاخي كردوا كاتك سوين ديال خوارد بعومن بياني ديت نن بعويب بلين ببشتی خدا يا بومبستي بستی هیچی نهالن ون نهیالن فطاف عليها طاف. ايقوم من ربك وهم نايمون اوسافر وردغارد بلايا شي داواران بسر باخكدا لكاتكدا اوان خوتبون فاصبح كالصريم يتربك باخ يا شي لهاد كهمي تنرا بيتواو هتشي بيون ما فتنادوا مصبحين أنقضوا على حظكم إن كنتم صارمين. أو سبان زو يكترينا قدار كدوتيان. بابتين بصر باخو بيستانكمان. أجر بريار بيجنين. فطلقوا وهم يتخافون. أو سادرتون بنيهني وبهواشيد الرويشتن. بتباق سيان ذكرت. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. بیانوود، نبیدم رو هجاران پیمان من بزن نوروب کن باخه کمان و غدو علی حرد قادرین بیانی زو بویدر چون، و آیان کتوانی و یعنی هجاران بیباش بکن فلما را اوها قالو این نال ضالون کتی گیش نباخه ویران کو بینیان ویتیان بيقو مان ايما ونبوينو ريمان هلا كردوا بل نحن محرومون دوي اويدلنيابون ريان هلا نكردوا وتيان. نخير بلكو ايما باش كراوين قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون لهم يان جيرتر وتي بيمنوتن كحقواية تسبحاتو ستايشي خدا بكنو سباز قزاري بكن قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين أوساهمو وتيان باچوا بغردي بوپر وردغار مانا براسطي امنا حقيما كرد فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين او سر روان کرده یک ترو دستیان کردن لوما کردنو سر زنش کردنی یک ترو و تیان هوار بو ایما برایتی ایما پیاو خرابو لسنور در چوب این او رزیلی راستها عسا ربنا ای بدلنا خیر منها اینا یلا ربنا راضیون و میداورن که پروردگارمان لام با خب باشترمان پیب لا يمكنك أن يكون هناك سؤال إيمان لا يمكنك أن يكون هناك رزا من خداه والدين هناك سؤال بخشي قوين كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون سيزائي أمجيانا آوايا و سيزائي آزار قيامتي سخطترا أجار خلجي بيان زانيايا ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم بو خدان سو باريس كارن باخكاني بهشتي پر لناز النعمه لناي پر ورد أَفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ أي الرواية بعداش تيم مسلمان وقتها تاوان بارو توان كاران بيت ما لكم كيف تحكمون؟ أودشي تانا تون حكمو بريار النار رواي وادردكهن أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون اياك تبي شي اسمانيتان بو هاتوا تيدا بخوانن تا هرشي اي وبتا نويت بارزي ختان هلي بجران ام لكم ايمان بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون يا سنتان لسرمان كثار روجي قيامه هرشيتان بيت او بيت سلهم ايهم بذلك زعيم برسياريان ليبكبزانك كاميان زامني او كاريا لهم شركاء فلياتوا بشركائهم ان كانوا صادقين ايامان الشريكو هاو بشان هيلان برياردا كوان دبابيان هينا اقراص دكان يوم يكشف عن سَاقٍ ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. روجك أبصارهم ترهقهم ذلة. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سَالِمُونَ الرجل وَمَن يكذب بهذا الْحَدِيثِ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وازم بهنا بو عواني كبروابم گفتارن ناهينا اما عواني كاميان بره دكين بي بزان هستي واملي لهم برام هرجيس لسزاي امر رزكار يا نابت تنكب يا گمان د صلات مان توك ما يا فهم مما غرم مثقلون اي ايه وتدا ويكريان لدكي تا قرزاري زرب بنون نتوان لجياري درشن ام يعدهم الغيب فهم يكتبون أصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فَاجْتَنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ أي با غمبر توخ را قربل برامر فرماني بالوردغارتوا نكيد وكها والوخاول نهنكا كبيت كيونس بي غمبره لكاتيك دا كدلي بربول لا خفتو بجاري وا زوره باراي و بارايب ولا لايوا اقل رحمه وبخشنديي بروردغاري فرياي نكوتايا هروا لو دشتدا ببي ناس دمايوا برام پروردگاری حالی بچارد و خسته ریزی چاکان و دوای نزاو و ای که دل دین کفرول یزلقون کبئب صارهم لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ. آیه خمر براستيواني كبابا وربون كاتيك جويان لقرآن دبيت نزيك بچاويان هلد ديرن. دلين هم پیغمبره دستيلي وشن راوا. لكاتيك دا قرآن تنها بريتي اللي يادخسنوو بيدار خروي هم وخلچي امجهانا اگر تي فكرن.